طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى في رسالته القوائد الأربع القائدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقررون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخنهم في الإسلام والذليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون تقدم أن ذكرنا في درس ماضي أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية فما هو توحيد الربوبية يا أخانا قل أيها الولد الصغير أنت تعرف توحيد الربوبية هذا سؤال كبير وإذا أجبت عنه فأنت من الكبار طيب طيب قل طيب هاتي الجواب توحيد الربوبية هو الإيمان بأن الله واحد لا رب سواه طيب اجلس وأرجو أن تكون من الكبار قوم هو الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المدبر هو إفراب الله بأفعال بأفعاله إفراد الله بأفعاله الخلق الرزق الإحياء الإماتة الملك التدبير هذا كله توحيب أموبيا لا خالقة إلا الله لا رازقة إلا الله لا مدبرة إلا الله لكني سأسأل سؤالا دقيقا فمن يجيب عليه نعم عند من اللهم حوالينا لا علينا وفي الزوايا خبايا عند من أنا سأختار. قم يا صاحب النظاركم السؤال لا خالق إلا الله ونحن نجد أن أناسا يصنعون كوبا الكوب لم يكن موجودا فصار موجودا ويصنعون قلاما والقلم لم يكن موجودا فصار موجودا أليس هذا خلق انظر واحد اثنان ثلاثة عشر انظر الذين يرفعون أيديهم كثير ها؟ هذا صنع سمه ما شئت لكنه إيجاد إيجاد والخلق هو الإيجاد حيرك السؤال ها؟ حيرك طيب إجلس عندك صاحب النظارة ما أكثر الذين عندهم نظارات يعني خلق الله تام وخلق الإنسان قاسر الله خلق الشيء من عدم صحيح ولم يكن شيئا مذكورا ولم يكن شيئا موجودا هكذا خلقنا الله من عدم طيب الذين يخلقون أو يجدون الشيء إنما ينقلونه من حال إلى حال الكوب المادة التي صنع من الكوب من الذي خلقها الله المادة التي صنعت منها الطاولة من الذي خلقها الله, الله فإذا خلق الإنسان قاصر وخلق الله تان فهمتم شيئا قلوا فهمنا طيب اجلس بقي سؤال آخر لا مالك إلا الله أليس الإنسان يملك قم يا بني أنت تعتقد أن لا مالك إلا الله تعتقد إذا قال لك قائل أليس الإنسان يملك ها أنت تملك ثوبك الثوب هذا ملك لك ها؟ أو استعارته هو ملك لك والقبعة ملك لك والدفتر الذي في جيبك ملك لك ها أنت تملك ما عرفت الجواب عندما عند قم يا أبوناي صاحب القبة قم الله هو الذي رزقك الثوب يعني ماذا نحن نسأل على الملك الآن الملك أو التملك أنت تملك ثوبا أنت تملك وتقول لا مالك إلا الله هذا سؤال دقيق لا شيء عليك إذا لم تجد وهو جوابه سهل إن شاء الله قم يا أبني قم إيش إيش هو السؤال لماذا رفعت يدك السؤال ثوبك الذي تلبسه أنت تملكه ملكا لك وساعته كم استعلامه ما تشتغلش طيب الساعة ملكا لك أوليس كذلك وأنت تقول لا مالك إلا الله صح وأنت تملك ما الجواب الجواب أن ملك الله ترام وملك الإنسان قاطر أنت تملك ثوبك ولا تملك ثوب صاحبك صح صح ولا وتملك ساعتك ولا, تم ولا تملك ساعة صاحبك وتملك دفترك ولا تملك دفتر صاحبك من الذي له الملك كله من أحسن طيب القائدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة أرأيت كفار قريش حجته لماذا تأتون إلى اللات والعزة ومنات الثالثة لماذا تأتون إلى هبال لماذا قالوا نحن لا نعبدهم إنما ماذا انما نطلب ماذا القربة والشفاعة دليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله أكمل زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فإذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله وكانوا بهذا مشركين وكانوا بهذا مشركين طيب هذا دليل القربة قال ودليل الشفاء قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم لماذا ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله إذن هبال يشفع لهم عند الله اللاتة تشفع لهم عند الله عزة تشفع لهم عند الله الأصمام تشفع لهم عند الله هكذا يعتقدون فهل كانوا موحدين بهذا الاعتقاد أجيبه بل كانوا مشركين لأن الله عز وجل ليس بينه وبين خلقي وسائق ليس بينه وبين خلقي وسائق الله عز وجل هو القائل وإذا سألك عبادي عني ما قال إذا � Tubeلى الصمم الفلاني ما قال إذا وإلى الولي الفلاني ما قال إذا وإلى الرسول الفلاني أو الملك البلاني أو الجبل البلاني أو النجم البلاني إذا سألك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم دعوني أستجب لكم ما قال اذهبوا عند الأصنام ودعوني ما قال اذهبوا عند القبور وادعوني ما قال اذهبوا عند الأبرحة وادعوني وادعوني أستجب, أستجب لكم فليس بين العبد وربي وسائط ولا شفاعة وسائط ولا شفاعة وهم ما جاءوا إلى هؤلاء الأصنام والأحجار والأوثار إلا ويعتقدون أن لها نفعا أن لها وأنها تدفع ضراً, تدفع ضرّا من دون الله عز وجل فإذا أرادوا الشفاء طلبوه من الأصناع إذا أرادوا الرزق طلبوه من الأصناع إذا أرادوا الغيث ينزل من السماء طلبوه من الأصناع وهكذا الذين يعبدون الأولياء والموتى إذا أراد الشفاء أخذ خروفا وذهب إلى أي؟, إلى أي إلى قبر الولي وذبح تعظيما لهذا الولي من أجل أن يتحقق له الشفاء وزوجته تنجب ولدا لأنه يريد الولد وهكذا ابنته مريضة من أجل أن تشفى البنت وهكذا هو عليه ديون من أجل أن تقبى الديون فهم يعتقدون في هذه الأحجار والأوسان والأصمام والأولياء والأنبياء يعتقدون فيها نفعاً من دون الله وأنها تدفع ضراً من دون الله فماذا تركوا لربهم؟ ماذا تركوا؟ لربهم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ما من الذي يجيب المضطر إذا ويكشف السوء والله يقول ومن يتوكر على الله وهو حسبه والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزق من حيث لا يحتسب ماذا تركوا لربهم وهم يعظمون هؤلاء الأموات وهؤلاء الأحجار وهؤلاء الأوثان فصارت عباراتهم لا حقيقة لها إذ يقولون إن الله هو الرب إن الله هو الإله لو كنت تعتقد أنه هو الرب الخالق المالك المدبر وهو الإله المعبود بحق لمن صرفت إلى هذه الأوثان وهذه الأصنام التي لا تملك لك نفعا ولا ضر التي هي أموات غير. أحيا وما يشعرون أيان يبعثون طيب قال المؤلف حول الشفاعة قال فالشفاعة شفاعتان انتبه أهل السنة يثبتون الشفاعة يثبتون الشفاعة, الشفاعة شفاعة النبيين شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا شفاعة ربنا عز وجل هناك شفاعة مثبتة وشفاعة منفية قال والشفاعة شفاعة, شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية انتبه ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الشفاعة التي تطلب من العصنام شفاعة مثبتة أو منفية منفية التي تطلب من الأحجار منفية التي تطلب من النجوم منفية التي تطلب من الأنبياء التي تطلب من الأولياء منفية فيما لا يقدر عليه إلا الله إلا الله وهذا قيد لا بد منه أنا الآن لو جئتك قم أنت جئت إليك وقلت إن لي حاجة عند هذا الرجل أين هو؟ مثال يا أبني مثال أين تنظر هناك؟ إذا جئت إليك وقلت إن لي, إن, إن لي حاجة عند هذا الرجل وهو صاحبك أريد أن تشفع لي في هذه الحاجة أريد أن أشتغل عنده أريد أن أعمله عنده عملا مباحا في دكان في متجر طيب وأنت صاحبك هذا قلت لك أريدك أن تشفع لي عنده تكلمه لعله أن يشغلني عنده هذه مثبتة أو منفية انتبه انتبه انظر, انظر واحد اثنين عشر أعداد كثيرة ترفعي بيها هذه جائزة هذه شباة أو ممنوعة جائزة لا بأس لا بأس لا تخاف كن رجلاً ولا اللهم ثبتني نعم احسن هذه شفاعه زائده لماذا زائده بستخدم عندها لا حول ابني يعبر تعبير طيب هذا مستغناش من توبه دي فيها أنت ولا تقول أنا الذي شغلت الشيخ اجلس أنت ربما التعبير لم يأتي على ما تحب اجلس لكنني أظن أنك تفهم نعم عندما من, من الذي يحسن التعبير يا أبنائي ما يصلوا حاك هذه مظاهرة قل. لأنني طلبت الشفاعة من حاضر قادر صحي أحسن هذا الرجل عنده قدرة على أن يشفع أليس كذلك أليس كذلك وهو حاضر أمامي عنده قدرة أن يكلم صاحب الدكان فيشاغلنا عنده صح صح أو لا لو قلت لهذا الرجل يا ابني اجلس أنت وقم أنت قلت لك أنا عندي ولد مريض أريدك أن تشفيه شفاعة جائزة او ممنوعة ممنوعة لماذا لأنه لا يقدر على الشفاء إلا الله عرفت الآن إذن هي الشفاعة الجائزة والتي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها يشفعوا تؤجاروا ويقضي الله على لسان نبي ماشا الشفاعة المباحة الطيبة لمن كان له وجاه وكانت له مكانة عند الناس فجاه, فجاه جاه هذا الرجل يستعمله في خدمة المسلمين فيما فيما يقدر عليه أما إذا شفع فيما لا يقدر عليه إلا الله شفاعة منفية ممنوعة وهي من ضروب الشرك والعياذ بالله إجلس أحسنت يا أبني طيب لو جئت عند قبر أنت وقال لك هذا قبر وليء يصوم النهار ويقوم الليل عابد زاهد فجئت عند قبره وقلت يا أيها العابد الزاهد أريد أن تشفع لي أن الله يكفر عني الذنوب يجوز؟ لا يجوز؟ لماذا؟ حرام؟ لماذا؟ قل لله الشفاعة جميعا وهذا الميت لا يقدر لا يقدر أنت تطلب من, من لا قدرة لا أولا هو غائب وثانيا لا يسمعك وثالثا لا قدرة له على هذا فالذي يغفر الذنب ويكفر السيئات ومن الله عز وجل هكذا, هكذا وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن الشيئات ويعلم ما ويعلم ما تفعلون في أي سورة لم تصل إليها بعد أيوجد أحد وصل إليها ما, ما في رفع يدها قم يا صاحب العمامة قم سوره الشوره لا, لا هو, هو الذي يقبل التوبه عن عبادي ويعفو عن السيئات الشوره اسمع ذهبت الى الزمر انت احسن مني طيب لا لا أحسن, احسن احسن الله يحفظك <تصفيق> اجلس اجلس دعك الله خيرا ها يا اخوان نسيت الساعات حقا اننا نسينا والرسائل لكن إن شاء الله من أجاب الآن سنعطيه فاستعدوا <تصفيق> والذي يبدو لي حتى الكبار سيرضعون أيديهم الآن طيب قال والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فانظر إلى حماقة المشركين يطلبون الشفاعة من الأصنام والأحزار التي صنعوها بأيديهم صنعوها بأيديهم يصنع صنما بيده ثم يطلب منه الشفاعة وهذا الصنم لا يملك لنفسه شيئا أبدا لو هذا الصنم لا يملك لنفسه شيئا لو جاء أحد فدفعه يسقط الصنم يسقط ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة في فتح مكة كان يكسر الأصنام ويقرأ قول الله عز وجل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكان حول الكعبة 360 صنما حطمها النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم ينظرون إلى هذا الإله الذي عبدوه وهو يخر محطما يخر محطما لا يملك لنفسه شيئا ولا يملك لغيره شيئا فانظر إلى سخافات العقول عند أهل الجاهلية وما تأخر من الأمة من لحق بركب هؤلاء في اقرار الشرك تجدوا كذلك أيضا يعمد إلى أهل القبور من الموتى يعلم أنهم موتا صاروا رفاتا أبدانهم بالية عند ربهم قد صاروا مرهونين, مرهونين لأعمالهم خرجوا من دار الإبتلاء إلى دار الجزاء قد ذكر ربنا هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استزابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير والله عز وجل يقول مبينا أنه لا أضل من هؤلاء لا أضل, لا أضل من هؤلاء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم وإذا خشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فلن يوجد أضل من هؤلاء الذين يدعون الأبوات وما أنت بمسمعهم من في القبور الموت بحاجة إليه هم بحاجة إليه علمنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا إذا جئنا إلى المقبرة ماذا نقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث صبقة جارية أو علم ينتفع بأكمل أو ولد صالح يدعو له الميت بحاجة إلى الدعاء بحاجة إلى الصباقة بحاجة إلى هذا الحي فيما يعود عليه بالنفع وهو في قبره لست أنت بحاجة إلى الميت وقد صار رميما الدعاء لماذا؟ للميت الذي جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اللهم اغفر الله وارحمه وعافيه وعفو عنه واكرم نزله ووسع مدخله وآلس وحشته واغسله من خطياء بالماء والثنز والبرد وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجته اللهم لا تختلنا بعده ولا تحرمنا أجر وغير هذا مما جاءت به السنة في الصلاة في الصلاة في لا ما جاء إلا التثبيت اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون انظر. هذا نفي للشفاع متى في يوم القيامه والمقصود هنا في الشفاعه المنفية التي لم ياذن الله بها ولم يرضى الله عن المشفع أو الشافع ولم يرضى الله عن المشفع او الشافع لان شروط الشفاعه اولا الاذن من الله الثاني الرضا عن الشافع الثالث الرضا عن المشفوع له قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله تطلب من الله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن ارتضى طيب قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له هو من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن إذن كم شرط, كم شرط للشفاعة المثبتة ثلاث شرط الإذن من الله بالشفاعة الرضا عن الشافع وكذلك أيضا الرضا عن المشفوع له كما قال تعالى من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذن هذا الشرط الأول إذن لابد أن يأذن الله بالشفاع لابد أن يأذن الله يوم القيامة بالشفاع إذن الشفاع المنفية هي التي تطلب بغير إذن الله تطلب بغير إذن الله وكذلك هي التي تطلب لمشرك لمشرك المشرك الآن هل يشفع له الجواب لا يشفع له الشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله وتكون لأهل التوحيد هي التي تكون بإذن الله وتكون لأهل التوحيد طيب الكافر يشفع له الجواب لا يشفع له الدليل ما هو الدليل نعم أريد ابو بكر بن فيها دليل نعم نعم أحسن. فما تنفعهم شفاعة الشافعين فالكافر لا تنفعه الشفاعة ولم يأذن الله بالشفاعة لمشرك إنما الشفاعة لأهل التوحيد بعد إذن الله عز وجل من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه لا يشفعون إلا لمن يرطاض إذا لابد من الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع وفي سورة النجم أيضا ما يدل على هذا وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فهذه الآية جمعت, جمعت أقسام الشفاعة المثبتة الإذن من الله والرضا عن الشافع والمشهور طيب قال والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظهر على أناس متفرقين في إبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم نعم أنظر إلى تنوع صور الشرك فلم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الأصنام فقط لا ولم يقاتل من عبد الأحجار فقط لا ولم يقاتل من عبد الملائكة فقط لا بل قاتل النبي صلى الله عليه وسلم كل من أشرك مع الله غير كل من أشرك مع الله غير وثنانا حجرا وثنا نبييا مرسلا ملكا مقربا نبييا صالحا وليا ان نبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين كاف قاتل المشركين كاف ولذلك من خطاء اولئك الذين غرهم الشيطان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من أشرك بالأصنام قاتل من أشرك بالأصنام فعندهم الشرك يساوي عبادة الأصنام فإذا عبدت نبي المرسلاء لست بمشرك وإذا عبدت وليا صالحا لست بمشرك وإذا عبدت نجوما أو كوكبا لست بمشرك عندهم المشرك من؟ هو من يعبد الأصنام فقال هل هذا الكلام صواب؟ الجواب خطأ هل هو حق؟ الجواب باطل, باطل هذه آلية متعددة ولذلك في سورة يوسف يوسف عليه السلام قال لهم يوسف ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ارباب فهم اتخذوا اربابا وآله وتنوعت صور الشرك عندهم فمن من يعبد الاصنام ومن من يعبد الاحجار ومنهم من يعبد الكواكب ومنهم من يعبد الانبياء ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الصالحين وكل هؤلاء مشركون كل هؤلاء مشركون ولو عبد نبيا مرسلا الجواب ولو عبد نبيا مرسلا النصار غالوا في عيسى فجعلوا إله وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو فيه أمر بمحبته والله أمر بمحبته ولإقتدابه والاتباع له ومحبته أعظم من محبة النفس والولد والمال ومع هذا مجاوزة الحد في النبي صلى الله عليه وسلم تفضي إلى الهلاك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أفرط النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله انظر تحذير تحذير أن يجاوز الحد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم قالوا أن محمدا خلق من نور قالوا أو لا قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم بشر قد قال الله عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهو بشر وهم جعلوه كالملائكة مخلوق من نور ليس هذا فحاسب بل قالوا أن محمدا خلق قبل آدم خلق قبل آدم وقالوا لولاك لولاك لما خلقت الأفلاك لولاك لما خلقت الأفلاك وانظر إلى البوصيري صاحب البردة تعرفون البردة بردة البوصيري هذه التي يحفظها القوم ويهزون بها رؤوسهم ماذا يقول؟ وإن مجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علم اللوح اللوح المحفوظ اختص الله به من علم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون وعندهم فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وهؤلاء يقولون ومن علومك علم اللوح والقلم فماذا تركوا لربهم ماذا تركوا لربهم والقوم يهنسون رؤوسهم بالبردة كذلك أيضا من أبيات البردة التي تتضمنوا الشرك أول البيت يا إخوة يا أكرم الخلق ما سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العمامي انتظر يا أكرم الخلق ما لي سواك من ألوذ به عند حدوث الحادث العمامي يعني إذا حصل الخطب المدلئ يفزع البصير صاحب البرد إلى من؟ إلى, إلى, الله عز... إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أين أنت من قول الله أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أين أنت من قول الله عز وجل وإذا سألك إبادي عني فإني قريب أين أنت من قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أين أنت أين أنت من هذا وهو يقول لا أفزأ إلا لمحمد لا أفزأ إلا لمحمد أليس هذا شرك أجيب هذا الشرك ولو كان مع محمد صلى الله عليه وعلى آنه وسلم يأتيه الصحابي فيقول ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت يقبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ماذا قال له أجعلتني لله مداء قل ما شاء الله وحدة قل ما شاء الله وحدة فانظر انظر إلى التوحيد الخالص الذي يربي محمد صلى الله عليه وسلم عليه أصحابه إذن كل من أشرك مع الله غيره فهو مشرك قاتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلبيسات أهل الباطل حصرت الشرك في إبادة الأصنام لو قلت الشرك خطر في باله هوبال خطر في باله اللاتة خطر في باله العزة هذا الذي يخطر في باله إذا قلت الشرق أبشرك, أبشرك أنا أبشرك الحمد لله ما عندنا شرك أين تذهب كل خميس وجمعة قال عندنا وعد عند سيدي فلا نأخذ معنا كبشا أو عنزا أو شرة أو بقرة وعدا له نذبحها عند القبض أما الشرك فأبشرك ما عندنا أصنام لله الفضل ما نعبد أصناما ولا أحجارا فقط نذهب بهذا الخروف المسكين ما أدري أنه هو المسكين أم الذي يرفعه نأخذ هذا الخروف ونتبهه عند سيدي فلان الرجل المبارك قم يا ابني هذا شرك ولا ما هو شرك قم أنت أنت لا أم تهمون أم الذي وراءك يأخذ خروفا عند قابل ويدبح عند الولي هذا من وسائل الشرك أولى معظما للمليل شرك؟, شرك عندك دليل انظر انظر للذين يرفعون أيديهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة عشرة يا أبني إذا أتيت بالدليل فهذه الساعة تنظر إليك هذه الساعة تنظر إليك وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله هذا سنقاتلهم لكن يا أبني سألناك هل الزبح عند قبر وليه يعتبر شركا قلت يعتبر شركا أجبت وأصبت قلنا ما الدليل على أن الذبح عبادة إذا تقرب به العبد ولا يكون إلا لله فمن ذبح لغير الله فقد أشرك ما الدليل انظر واحد اثنين ثلاثة وما شاء الله أظن حتى الكبار ترفعون أيديهم لأن الساعة تنظر إليهم في أحد قال لك هذا اصدق يا ابني ما في أحد قال لك هذا قل إن صلاتي ونسوكي ومحياني ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين أين الشاهد ولا كلمة ولا نفس أنت استدللت بآية أين موضع الشاهد نسكي النسك في أحد معنيه هو الذب أحسنت هذا فقط معك من الأدلة ما عندك دليل آخر هي الساعة لك بإذن الله طيب خذ يا ابني هذه الساعة لك تستحق جزاك الله خير نعم من يأتي بدليل آخر فلو الساعة الأخرى ايش هذا نعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام ماذا سنفعل سنختار لكن الاختيار صعب والحق أن الاختيار صعب نعم قم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أين الشاهد فصل لربك وانهر أحسن فكما أن الصلاة عبادة فالنحر عبادة فالصلاة لربك والنحر لربك في أحد ساعدك أصدق يا ضي أحد ساعدك لكنك تستحق صحيح يا إخوة يستحق هذه الساعة لك لماذا حزين يا محمد بركان ها؟ تنظر إلى الساعات تنصرف ممامك <تصفيق> ايش ما لا تريدون من عنده دليل ثالث فإن الساعة تنتظره بالله عليك هذه فتنة الحق أنها فتنة لكن فتنة طيبة قم يا أبني قم يا الصغير هذا الذي براك اجلس انت هذا الصغير اقمه نعم هات الدليل ما عندك أسألوا سؤال آخر وإذا أجاب نعطيه ساعة موافقون طيب هذه الساعة قد قربناها إلى هنا والآن السؤال نبينا ما اسمه وما اسم أبيه وما اسم جده نبينا ما اسمه وما اسم أبيه ومسمه جد ما عندك يا ابو طيب نبينا ما اسمه ما يا ابو نايم خد استعاطي طيب يا ابناء اجلسوا ما يصلح هكذا خلص نعت في ساعات أه. أنتم شوشتم الدرس هكذا ما يصلح على أننا نحمد الله على إقبال الأبناء على توحيد ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فباخن باخن هنيئا أو لا هنيئا. إن وصلنا طيب قال والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله إذن قاتلوهم كلهم كلهم قاتلوهم كلهم الذين عبدوا الأصنام الذين عبدوا الأحجار الذين عبدوا الأوثان الذين عبدوا الملائكة الذين عبدوا الأنبياء الذين عبدوا الأولياء النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم قاتلهم جميعا قاتلهم جميعا الآن تأتي وتقول أشيرك بالله قال بشرك الحمد لله ما في أصنام يا هذا أليس هناك قباب وأضرحة تعبت من دون الله موجود موجود أليس هناك بكى وعويل عند القابر أليس هناك توسل ودعاء عند القابر أليس هناك تمسح بأسربات الموتى أليس هناك طواف بالقبور أليس هناك الجواب نعم فالشرك بكل صوره قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طيب قال وذليل الشمس والقمر أنها عُبلت من دون الله عز وجل وهما مخلوقان قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر قم فأكمل الآية قوم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر مسجد لمن؟ لا أكمل الآية أحسنت لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون خذ الساعة طيب يا أبناء لا يزعل عليناها طيب من جاءته الساعة طيب ومن لم تأتيه فعند ربه خير كثير او صح نحن نصيق من حطام الدنيا هذا وما عند الله خير وابقى قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون وذليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين أنظر الملائكة اتخذت أربابا اتخذت أربابا وعبدت من دون الله عز وجل ودليل الأنبياء قوله تعالى وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكونني أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت, كنت قلت فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علم الغيوب وهذا فيه أن عيسى بن مريم اتخذ إلها من دون الله عز وجل إله يأكل ويمشي في الأسواق وعندهم إله ويحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب والخلاء وعندهم إله وإله يحتويه رحم إمرأة من هي مريم تريد ساعة خذ كتاب طيب وذليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه نعم فهذه الآية نزلت في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا ويبتغون التقرب أيضا للصالحين ولا شك أن الصالحين بشر بشر مهما بلغوا في الصلاح فهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابا هذا قول في الآية قول آخر أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فالآية تدل على أنه لا يجوز عبادة الصالحين سواء كانوا أنبياء أو صديقين أو أولياء لماذا؟ لأنهم هم أنفسهم عباد لله هم أنفسهم عباد لله عز وجل كيف تدعو مخلوقا وأنت نفسك مخلوق كيف تسأل ضعيفا وأنت نفسك ضعيف وهكذا هذا خليه بعدين إن شاء الله طيب لو كتب في ورقة ربما نجعل وقتا لبعض الأسئلة غدا إن شاء الله مع العلم أن شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخ ابن عثيمين هذه تؤجل لأنني لا يمكن أن أأتي عليها ما بين عصر ومغرب ولذلك غدا سيكون تتمة للرسالتين أصول السنة والقواعب أصول الستة والقواعب الأربع. بقي وقت كم بقي نصف ساعة طيب أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا من مراد بالوسيلة هنا الوسيلة الطاعة والقربة التي يتوسل بها العبد إلى ربي يعني هذه الطاعة والقربة هي التي توصلك إلى جنات النعيم وابتغوا إليه, إليه الوسيلة وليس المراد هنا التوسل المبتدع التوسل بالصالحين التوسل بالأنبياء التوسل بالملائكة كل هذا من التوسل المبتدى فالتوسل المشروع هو أن نتوسل بأسماء الله وصفاته أو أن نتوسل بالأعمال الصالحة أما التوسل بالمخلوقين فلا شك أنها وسيلة ممنوعة ووسيلة شركية مهما كان هذا المخلوق نبيا مرسلا أو ملكا مقربا فلم يجعل الله عز وجل الشرك وسيلة إليه لم يجعل الله الشرك وسيلة إليه الوسيلة المراد بها هنا القربات والطاعات التي توصلك إلى الله وزناته فالعبادة هي التي تقربك إلى الله وليس هذا التوسل المبتدع الشركي توسل بالأموات توسل بالأنبياء توسل بالملائكة كل هذا من التوسل المبتدع الذي هو وسيلة للشرك بالله عز وجل الوسيلة المحمودة هي الطاعات والقربات التي يحبها الله عز وجل والشرك ليس وسيلة الشرك ليس وسيلة إلى الله عز وجل إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تعوي به الريح في مكان سحيق إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه وما للظالمين من أنصار كيف يكون الشرك وسيلة إلى الله هذا من التضليل وذليل الأحجار والأشجار أنها عبدت من دون الله وكان أهلها مشركين قوله تعالى أفرأيتم اللاتة والعزة ومنات الثالثة الأخرى اللاتة هو رجل صالح كان يلد السويق ويطعمه للحجات فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل هذا هو اللاتة رجل صالح كان يلد السويق للحجات حجاز بيت الله عز وجل لما مات هذا الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا الغلو في الأفاضل من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل كيف بدأ الشرك في قوم نوح الجواب كيف بدأ الشرك في قوم نوح ونوح عليه السلام هو أول رسول أول رسول كيف ظهر الشرك عندما عندك يا مصطفى ألا ودن ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين نعم فماتوا وكانوا عبادا صالحين قالوا لو أننا جعلنا شخوصا لهم نذكرهم إذا رأينا هذه الشخوص نذكروا عبادتهم فنقتلي بهم ونتأشى بهم فلما طال العهد ونسخ العلم عبدهم من دون الله عز وجل فانظر إلى الغلو في الصالحين كيف يفضي إلى عبادتهم وانظر إلى خطورة الصور إلى خطورة الصور فهي طريق إلى التعظيم طريق إلى التعظيم ولذا كان الوعيد في التصاوير شديد الوعيد شديد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله كل مصور قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة فملادة الشرك هو تعظيم الصالحين وجعل الصور والشخص لهم فلما نسخ العلم ومات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا انظر إلى مظاهر الشرك أين تنتشر إذا غاب العلم إذا قبض العلماء إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأظلوا نعم طيب نقف هنا إن شاء الله ما بقي إلا يسير على الصلاة غدا إن شاء الله نكمل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا